الصالحين. وأشهد أن محمدا عنده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما, أما, أما, أما بعد فالمحور الاصيل في هذه الصورة هو كما ذكرنا هو بيان حكمة آيات الكتاب الحكيم وحكمة المنزل لهذا الكتاب يعني يلزم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله وفي أفعاله ولذلك صدر الله جل وعلا الصورة بقوله تعالى أَلِفْ لَامٌ مِمَّ تَلْكَ آياتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ والحكمة هي مشتقة من حكمة الفرس هذا تصحيح لما ذكرت قبلا من حكمة الفرس وليس من من حكمة الفرس حكمة يعني بالتحريك وحكمة الفرس هي التي تلجم الفرس فلا يستطيع الجري وكذلك الحكمة تعقل المرأة عن وضع الأمور في غير مواضعها لأن الحكيمة هو الذي يضع الأمور في مواضعها ولذلك جاءت وصية لقمان الحكيم ببيان أن فعل ما لا حاجة فيه يتنافى مع الحكمة وتلمح ذلك في قوله تعالى وقصد في مشيك وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمي فكان رفع الصوت فوق فكان رفع الصوت فوق الحاجة ليس من سمات الحكيم وكذلك عدم القصد في المشي وقصد في مشيك المشي بين بين التوسط بين الإسراع وبين التباطؤ هو المشي القصد الوسط. في ذلك فكان خلاف هذه الحالة مما يتناقض مع حكمة الحكيم ولذلك, ولذلك جاءت وصية لقمان الحكيم رحمه الله تعالى على مثل هذا النحو الذي يسطره الله جل وعلا في كتابه الكريم وختم الله عز وجل من هذا في الدرس الماضي وختم يعني دلائل وحدانيته وشواهد سبحانه وتعالى بهذه الآية الفجرة العظيمه ولو أنما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى ما نفدت كلمات الله الكلمات الدالية على كلماته وهي صفاته الداله على وحدانيته وعلى ربوبيته وعلى قضائه وقدره وأمره ونهيه فلو قدر ان جميع ما في الأرض من شجر صار أقلاما يكتب به كلمات الله عز وجل وكان البحر يمد هذه الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر والعدد هنا ليس, ليس مقصودا وإنما المقصود بذلك هو المبالغة لتكسرت الأقلام ولنفد مداد البحر ولم تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أن يعني وهذا كمال صفاته وجلاء ويعني بين كذلك كمال بين كذلك كمال قدراته سبحانه وتعالى وأن النفوس جميعا على الله عز وجل كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير يعني هذه النفوس كلها بعثوها وخلقوها هين على الله سبحانه وتعالى كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة ثم عاد السياق مواتا ثانية ان الله سميع بصير عاد السياق مواتا ثانية لبيان شواهد شواهد الألوهية ودلائل الوحدانية فقال جل وعلا ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري, لأجل كل يجري إلى أجل مسمى أن الله بما تعملون قدير وكثيرا ما يعني وردت هذه الآيات هذه هذه الآيات يعني في في كتاب الله عز وجل ألم ترى رؤية هنا بصريه أرمع أن الله يولج الليل في النهار يولج الإلاج الادخال ومعنى يولج الليل في النهار كما, كما بينا غير مرة أنه ياخذ من طول هذا لقصر هذا فيطول فيأخرج مثلا من طول الليل إلى قصر النهار فيطول النهار وذلك في أيام الصيف وياخذ من طول النهار إلى قصر الليل فيطول الليل وذلك في أيام الشتاء تقليب الامور بهذا النحو فهذا يعني من دلائل القدره سبحانه وتعالى والامور تمشي تمشي في نسق فريد عجيب كما ذكر الله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسي ألم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وسخر الشمس والقمر. تسخير الشمس والقمر لمنافع الناس. فالناس ينتفعون من الشمس لا تُعليم الشمس. بتسخير الله عز وجل لا نعم فهم ينتفعون بها وينتفعون من ضيائها ومن دفئها. نعم وكذلك القمر يعني يعني يعني آه يعني آه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور والضياء الذي فيه دفء وفيه حراره والقمر نور والقمر نورا ينير الله عز وجل به الارض فيمشي به الفاسير فيه السائر في الليل وهو يسير على على نور القمر نعم فهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى وهذه نعم عظيمة سخرها الله عز وجل لعباده والنعم كما قال الله عز وجل ثم لتسألون يومئذ عن النعيم كل يجري إلى أجل مسمى كل يعني التنوين عوض عن المذكور كل يجري إلى أجل مسمى من الشمس ومن القمر والأجل المسمى أي الأجل الذي قدره الله عز وجل وقضاه وهو يوم القيامة لأنه في يوم القيامة تكور الشمس والقمر نعم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشارة عطلت إن ينخرم نظام يعني نظام هذا الكون فهذا أحد القولين في هذه الآية إلى أجل مسمى إلى الأجل الذي هو يوم القيامة فتكور الشمس والقمر وينتهي الأمر ينتهي هنا التسخير أو أن يكون المعنى كما كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأبي ذر رضي الله عنه لما غربت الشمس فقال النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبا ذر هل تدري أين أين تذهب الشمس قال قال فقلت الله ورسوله أعلم صلى الله عليه وسلم قال تذهب فتسجد تذهب فتسجد تحت العرش نعم تذهب فتسجد تحت العرش حتى يقال لها ارجعي حيث جئتي. يعني حتى يقول لها الى وهذا في من من علامات كبرى ليوم القيامة ارجعي من حيث جئتي اي من قبل اخرجي من حيث جئتي اي الشروق الشمس من من المغرب وهذه ايات كبرى من ايات القيامة نعم ومثل هذه الايات اذا ظهرت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت فيه ايمانها خيرا كما سمعتم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك الايات الكبرى للساعه يوم ياتي بعض ايات ربك لانفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبله او كسبت في ايمانها خيابا اذا كل يجري الى اجل مسمى ام ان يعني والمعنيان صلحان للايه كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى اما الاجل المسمى هو أن الشمس يعني تذهب تسجد تحت العرش حتى يقال لها في يوم ارجعي من حيث جئتي أو أن يكون المعنى هو إلى اجل مسمى إلى يوم قيمة فتكور الشمس والقمر إذن لم تزن نعم الله سبحانه وتعالى تطرى على عباده كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير والخالق لهذا الكون والذي دبر هذا الكون لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده سبحانه وتعالى لذا قال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير وهنا يقول وأن الله بما تعملون خبير أي وأن الله بعملكم خبير سبحانه وتعالى واسم الله الخبير يتضمن إثبات صفة الخبرة لله سبحانه وتعالى التي تعني العلم ببواطن الأمور ودقائقها فكل ذلك لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى ومثل هذه الآيات يلفت الله عز وجل بها النظر إلى التدبر وإلى التأمل وإلى التفكر والعجيب أنه في يعني عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أخوان من كفار كفار بماذا؟ كفار بالله ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا يعني ليسوا ملحدين يعني كفار مكة وكفار قريش كانوا مكرين لله سبحانه وتعالى بأنه هو الرب والخالق والرازق والمحي والمميت والذي يدبر الكون قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيدهم ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فان تصحو اذن القوم كانوا إيه كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى لم يكونوا ملحدين وانما كانوا يشركون معه في العباده يشركون معه الاصنام والاوثان فيعبدونها مع الله عز وجل لكن لم يخالج يعني نفوسهم شك في ان في أن المتحكم في هذا الكون والمدبر هو هو الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله جل وعلا وحكى عنه فتسمع في هذه الايام فلذلك جاءت الآيات هذه كهكب من الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات في أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكونا في خلق السماوات والأرضон ربنا ما هذا باطلا سبحانك فقينا فقرينا عرفا أولم يسيموا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل قل سيموا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم الشركين كل هذه الآيات دل عليه على إعمال الفكر التفكئ إعمال الفك والتأمل وتدبر فيخرج علينا في هذه الأيام أناس من المرتدين ارتدوا عن الإسلام ويسمون أنفسهم بملحدين أنهم ملحدون ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى وهؤلاء المجرمون يزعمون أن هذا الكون كله بالصدفة كل هذا الكون يعني السماوات وأرض وجبال وشمس وقمر وبحار وأنهار ومحيطات ونسق عجيب للكون يمشي يقول والله كل هذا كل هذا بالصدفة وهذا الاحمق لو سالته بيتك هذا الذي انت فيه أنت البيت هذا اعد بالصدفه اعد بهذا الكلام وانت يعني وجدت نفسك عندك الولد ولا أنت ما يعني البيت هكذا وأنت ما لا تذهب الى عملك وال وكل شيء بالصدف هو هو هم يخالفون المعقول والمنقول لكن مثل هؤلاء تمس الله عز وجل على بصائره لماذا لأن شواهد ودلائل الوحدانية في الكون لا تحتاج إلى, إلى كبير عناء ولا تحتاج إلى كثير علم مثل هذه السماوات العظيمة ومثل هذه الاجرام الكبيرة والبحار والجهازة خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين فهذه نبته فاسدة الآن تنبت في بلاد, في بلاد المسلمين وكفر هؤلاء أشد من كفر كفر قريش لأن توحيد الربوبية إن في إله للكون ومدبر ويتصرف في هذا الكون هذا مستقر في الفطر لا يحتاج إلى كثير جهد والذي كان ينكر ذلك كان ينكره بظاهر من القول كفرعون وحكى الله عز وجل عنه وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مسبوقة إذا فرعون كان يدعي في الظاهر لكنه كان مقيدا ولذلك في اللحظات الأخيرة في حياتي هذا الطاغية قال أمنت أنه لا إله إلا, إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين اذا مثل هذه الآيات من المهم جدا أن يكون عند المرء يعطي مساحة لنفسه من التفكر والتأمل والتدبر في هذا الكون العظيم. ولذلك كان ابو الدرداء رضي الله عنه كان اكثر كان اكثر عبادة ابو الدرداء التفكر. وكان وكان يقال تفكر ساعة خير من من قيام ليلة. وهذا من أص من اعظم اسباب سلامة القلب والعقل. ومن اعظم اسباب رقة القلب كذلك. ان يكون عندك فكرة. لا تكون كدل يعني يعني. الحمد لله لقد أعزنا الله سبحانه وتعالى وكرمنا على غير على غير على على كثير من المخلوقات نعم فعندما تحول المرء إلى اله الطعام والشراب والنوم وحياته كلها تدور على هذا الفلك إنه هو شبه الدواب شبهها نعم لماذا؟ لأن الله جل وعلا الغمك رغم إن الدابة الدابة تعرف خارقه وهديها. وتوحيد الدواب توحيد فطري. واجباغي لا لا تنفك عنه. ولذلك لما لما وصف الله الكافرين وصفهم بقوله اولئك كالانعام بل هم اضل سليلا. لماذا? لأن الانعام لو طفل صغير امسك بالدب بتنقاد له. لأنه يعديها. نعم وكذلك هذه النعم قائمة بالوظائف التي قدرها الله سبحانه وتعالى لا. بخلاف هؤلاء الكافرين الذين يعاندون الله سبحانه وتعالى ويجحدون و... نعمه ويعادون دينه وأولياءه إذن هذه الآيات ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار هذه يلفط نظره يلفط, يلفط الله سبحانه وتعالى النظر بها إلى التأمل وإلى التدبر وإلى التفكر ذلك بأن الله هو الحق ذلك يعني هذه الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى من إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل وأغذى من طول هذا القصر هذا وأغذى من, من قصر هذا ومن هذا لذاك وكذلك تسخير الشمس والقمر هذا يفعله الله سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنه هو الحق هو الإله الواحد احد الفرض الصمد فهذه كلها من دلائل الألوهية وشواهد الوحدانية إذن ذلك بأن الله هو الحق يعني هذا الذي أخبرناكم به من هذه الآيات والدلائل يفعلها الله سبحانه وتعالى لأنه الإله الحق وأنما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق الضمير يسمونه ضمير الفصل وضمير الفصل هو الذي يفصل بين النعت وبين الخبر يعني عندما يقول لك مثلا محمد العالم محمد العالم محمد العالم جاء أو محمد العالم مثلا فأنت العالم ده ممكن يكون نعت وممكن يكون خبر من الممكن أن أن أن يكون نعتا ومن ممكن أن, أن أن أن يكون خبرا. لكن لو جئت بضمير الفصل فقلت محمد هو العالم. فهذه فصلت لك بينت أن العالم ده هو خبر وليس وليس نعتا وليس صفة. كذلك وهذا يدل على الحص وهذا يدل على الحص. اذا ذلك بأن الله هو الحق. يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وهذه معنى كلمة التوحيد. لا معبود بحق إلا الله. إذن الذي يعبد بالحق هو الله سبحانه وتعالى. وقصر الحق على الله دلالة على أن ما يدعون من دونه. بالباطل والظلم والعدوان والبغي. لذا أكد هذا المعنى بقوله وأن ما يدعون من دونه الباطل. الباطل الكفر والشرك والطغيان. والداعي لعبادة غير الله سبحانه وتعالى الشيطان، وأن يدعون من دون البطل. وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله فهو باطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. و الله هو العلي الكبير أيضا هذا ضمير فصل أيضا وهذا ذلك يعني على حسر وقصر العلو على الله سبحانه وتعالى علو الله عز وجل يشمل ثلاثة أمور. علو الذات فهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وعرشه فوق سماواته هو مستون على عرشه وعرشه فوق سماواته فهذا علو الذات وعلو القه كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قهرهم بالموت سبحانه وتعالى فهذا علو القه فهذا علو الذات وعلو القه وعلو الشأن سبحانه وتعالى فشأنه سبحانه وتعالى علي كبير سبحانه وتعالى لا يرام مشرك ولا يرام جنابه سبحانه وتعالى اذا العلو يشمل علو الذات وعلو الشق وعلو القهر انه يقهر عباده وكل العباد تحت قهره وسلطانه ولذلك فطر ليس في الانسان فحسب بل في جميع المخلوقات بان الله جل وعلا في جهه العلو وعلمتم الحديث الذي الذي مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه بينما عليه بينما النبي من انبياء خرج يستقي بقومه. فوجد نملة ملقاة على ظهرها. رافعة قوائمها. اي الى السماء. فقال ارجعوا فقد سطيتم بدعائي غيركم. اذا العلو هنا هو علو الذات وعلو القهر وعلو الشأ الكبير الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى. ولذلك انت تسمع الاذن. الاذان كل يوم الخمسة مرات. الله اكبر والله اكبر. اكبر مماذا? اكبر من كل شيء. اكبر من السماء التي خلقها. أكبر واكبر واكبر من, من من الارض. وما قضى الله حق قدره والارض جميعا قابضته يوم القيامة. السماوات مطويات بيمين. الذي خلق السماء اكبر من جبريل وهو سيد الملائكة. وآه النبي عليه الصلاة والسلام له ست مئة جناح كل جناح سدم بين الخافقين أن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله لأيكم من آياته وهذا أيضا دعوة للتأمل والتدبؤ ألم ترى أن الفلك, الفلك السفينة تجري في البحر بنعمة الله بنعمه الله اي بسبب النعمه التي من الله بها عليكم يعني كيف تحمل الماء كيف يحمل الماء هذه هذه السفن العظيمه يعني وهي كامثال الجبال كيف تحملها مما قدره الله سبحانه وتعالى من اسباب فتحمل هذه السفن العظيمه وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى للبحر لذا يقول الله جل وعلا ألم ترى رؤيا هنا أيضا بصرية ألم ترى أن الفلك يعني هذه رؤيا بالبصر ترونها بالبصر كذلك ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليؤيكم من آياته وهذه من آيات الله الأعظام ليؤيكم من آياته هذه شواهد الوحدانيه أيضا ودلائلها إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور لكن لا ينتفع بهذه الآيات كل واحد أبدا لا ينتفع بهذه الآيات إلا أهل الإمام وإلا من اتصف بهذه الصفات إن في ذلك الآيات لكل صبار لكل صبار عظيم الصبر على طاعة الله عز وجل صبر عن معصيته نعم صبر عن أقدار الله المؤلمة إن في ذلك الآيات لكل صبار شكو فأهل الصبر والصبر والشكر لماذا ينص الله عليهما لأن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر تصبر على الإيمان تصبر على أقدار الله المؤلمه تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه وعلى الائه سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور وإذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين الكلام هنا على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عز وجل في عبوبيتهم وفي وحدانيته اذا كانوا في البحر. واذا غشيهم غشيهم يعني ايه? غشيهم يعني غطاهم. يعني على الموج في البحر حتى غطاهم النوج. كقوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما قالت دعوة الله ربهما الآيات. إذن وإذا غشيهم موج كالظلل وهذا معناه عند حلول الدواهي العظيمة وأعظم الدواهي التي تكون في البحر لأنه يعرف أين, أين يذهبون ليس لها من دون الله كشف فيبين الله سبحانه وتعالى أن حال هؤلاء المشركين وإذا غشيهم موج كالظلل الظلل جمع ظلة كالسحابة التي, التي يعني تظلك وهذا معناه هو علو الموج ولماذا يشبه الله عز وجل الموج بالذلل لان الامواج تاتي شيئا فشيئا حتى يجتمع بعضها فوق بعض كما مثل الله عز وجل ظلمات بعضها فوق بعض يعني يعني أو, أو, أو, أو, او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا الامواج ياتي بعضها فوق بعض فيتتجمع شيئا فشيئا كالظلال كالسحابه التي تظلك فتستمع ايضا شيئا فشيئا الشاهد يعني ان في مثل هذه الامر العظيم وهذا الامر الجلل حين تضطرب الامواج جدا وتعلو الناس في البحر دعوا الله مخلصين له الدين هنا ذهب الفطره التي تدنست بالشرك وتلوثت به شده الداهيه التي اصابتهم اذهبت هذا الدنس عن فطريم في هذا الموقف دعوا الله مخلصين له الدين يعني لم يدع غيره ولم يتوجهوا لسواه دعوا الله مخلصين له الدين اما ليس لما دون الله جافه هو يقول يا هبل يعني حينادي على اللات ولا ولا منا لا حينادي على رب العالمين سبحانه وتعالى دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البلق استجاب لهم ولا لا استجاب لهم فلما نجاهم إلى البلد فمنهم من هنا تبعضية بعضهم فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا إلا كل ختال كفو والمقتصد هنا في معنيان في وجهان للتفسير مجاهد رحمه الله تعالى يقول فمنهم مقتصد مقتصد في الكف يعني ليس مغاليا في الكف هو يقول فلما نجاهم الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى وصلوا الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى في الى الى الى الى الى الى الى ما الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى اللي كله خدتها كفوه والقول الثاني هو قول عبد الرحمن بن زيد يعني ان فمنهم مقتصد فمنهم مقتصد في العمل كما ذكر الله سبحانه وتعالى ثم اورسنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وهذا معنى ان ان منهم من يبقى على الإيمان. لكن هو حيبقى في دائره الانسان المقتصد اللي هو اللي هو يعني لم يتقرب الى الله بكثير من من العمل لكن يبقى لا لكن استفاد من البد المحضه فمنهم مقتصد ومنهم الذي يجحد بايات الله عز وجل لذا قال وما يجحد باياتنا الا كل خدال كفور والخط بإسكان التاء الخطر في كلام العرب شدة الغد شدة الغد نعم ومنه قول عمرو ابن معد يكرب وإنك لو رايت أبا عمير ملات يديك من غدر وختر وإنك لو رايت أبا عمير رجل يذم وإنك لو رأيت أبا عمير ملات يديك من غدر وخطر هو يظم هذا الرجل الذي هو أبو عمي فالشاهد من البيت ملأت يديك من غدر وخطر الخطر اللي هو أشد الغد وأعظمه فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما يجحد بآياتنا ينكر آيات الله سبحانه وتعالى إلا كل خطار غدار كثير غد خطار كفور كفور بنعم الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه ولماذا الكافر والجاحد لوحدانيه الله سبحانه وتعالى لماذا يسميه جل وعلا أنه خطام كفور يعني غدار كثير الغد لأنه خالف المواسيق وخال المواسيقة التي أخذها الله عز وجل عليه منها ميثاق الفطرة في قلبه دنسها فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو, أو يمجسانه ومن انه انكر الميثاق العام غدر بالميثاق العام الذي اخذه الله عز وجل على عموم الخلائق. واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم. بربكم؟ قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا رافلين. اذا الراجح في قول فمنهم مقتصد فمنهم اللي هو يثبت على الايمان الذي كان عليه في البحر لكن على الاقتصاد. وهذا حدث ولا لا? حدث. عكريمة. عكريمة ابن ابي جهل لم في فتح مكة. لما دخل النبي وسلم مكة ففر عكريمة. فركب يعني البحر. فلعبت بهم السفينة. فقال بعضهم لبعض انه لا ينجيكم منها الا الا الله. فقال في نفسه. اذا كان لا ينجي في البحر الا الله. فلا ينجي كذلك في البحر إلا, الا الله لان الله تعالى انجاني ها لا الى محمد صلى الله عليه وسلم ويعني لله جل وعلا او كما قال وهذا حدث ولا لا حدث اذا اذا الضابط انا فمنهم مقتصد بعضهم يعني يعني يثبت على الايمان لكن الكثير منهم وما يجحد باياتنا الا كل خدان كفو ثم تختم هذه الصوات الكريمه يا ايها الناس عموما مؤمنهم وكافرهم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا اتقوا ربكم الذي ربكم بصنوف النعم وصور اوهدا كثيرا من نعم الله سبحانه وتعالى التي سخاها لعباده فلذلك جاء رب هنا الذي يعني مناسبا لانه رب عبادة وبصنوف النعم اتقوا ربكم اتقوا سخطه وغضبه بالالتزام اوامره والانتهاء عن نواهيه واخشوا يوما واخشوا هذا اليوم وتنكير اليوم للدلال على تفكيم هذا اليوم وهو, وهو, وهو, وهو, وهو يوم القيامة لا يجزي والد عن ولده ولماذا بدأ الله بالوالد قبل قوى يعني قبل الولد. لا لي. ليجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن عن والد الشيء. لماذا بدأ بالوالد قبل قبل الولد? لأن شفقة الوالد على ولده عظيمة. وهو, وهو يفتدي ابنه بنفسه. ففي هذا اليوم مثل هذا لا يجزي والد عن ولده. يعني يعني رغم عظيم شفقته بابنه وأنه يبدي نفسه ابنه لكن في هذا اليوم كقول تعالى يوم ما المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إذن قدم بالوالد لأن شفقته على ابنه عظيمة ومع ذلك لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا تغير الاسلوب هنا. ها? تغير الاسلوب فصار بدل الجملة الفعلية صار جملة اسمية ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يعني والد حيغني عن ولده ولا مولود حيغني عن ابيه. ابدا في هذا اليوم. ولذلك قال الله جل وعلا لكل من منهم يومئذ شأن يغني. ان وعد الله حق حق ثابت وواقع لا محاله وعد الله البعث والجزاء والحساب والج... والجنه والنار ان وعد الله كل هذا من من وعد الله ان وعد الله حق واكده بالمؤكدات لتوبيخ الكفار الذين كانوا ينكرون البعث والجزاء والحساب ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا لا تغرنكم الدنيا بمبائجها وزينتها الفانية ويعني مبنيها التي تلهي, تلهي الإنسان فلا تغرنكم الحياة الدنيا والحياة الدنيا هنا يعبر عن كل ما ينفصل عن الاخره من جاه وسلطان وولد ومال وبنين كل هذا من إغراء الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولا يغرنكم الشيطان نعم، كما قال الله جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الله يعدكم مغفرة منه وفضله ولا يغرنكم بالله الغرور فتعبدوا غير الله سبحانه وتعالى وتقتروا برحمته وحلمه وهذا هو الغرور كثير من الناس لماذا الذي يشرك والذي يظلم الناس يظلم الناس والذي يعتدي على الناس يعتدي عليهم لماذا لأنه يغتر بحلم الله عليه حينما يفعل المعاصي ويمهله الله سبحانه وتعالى فيزداد عطوا اخترارا بحلم الله سبحانه وتعالى فحذرهم الله تعالى من ذلك ولا وليغضنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساحة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وفي هذه الخمسه التي يذكوها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هذه الخمس اختص الله بعلمها وهي من شواهد الوحدة هي. لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي موصل ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قال في خمس لا يعلمهن إلا الله وتل النبي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل غيس ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وقتها ويستأذنك عن الساعة أيان مساء فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى نعم علم الساعة هذه يختص الله بعلمها. لا يعلم احد. ثقلت في السماوات والارض. يعني علمها. لو اعطى الله جل وعلا علمها لغيره سبحانه وتعالى تثقل على جميع الكون. لا يتعمل احد. ولا تتعملها السماوات ولا ولا الارض. ان الله عنده علم الساعة. وينزل الغيث. معد نزول المطر. واين يذهب هذا المطر. وكم عدد قطرات المطر. هو سبحانه وتعالى يعلم. لا يعلم احد سواء. ويعلم ما في الارحام من زكر و انثى ومن صالح وطالح ومن سعيد وشقي شقي كما في حديث المسعود رضي الله تعالى عنهما وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما في غد يعلم الله سبحانه وتعالى أنت, انت انت لا تدري كل شيء هذا من مختص الله بعلمه وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه باي اود تموت العجيب سبحان الله لو علم كل واحد منا. في في اي ارض يموت. لطاشة لطاشة العقول. والله العظيم. واحد مثلا تجد ان الله جل وعلا قدره. هو هو من من مشرق الارض ويموت في مغربنا. هو من مصر ويموت في الشام او يموت في في في بلاد اوروبا كل هذا علم عند الله سبحانه وتعالى وما تدري نفسهم باي ارض تموت من الذي يعلم اين تموت واين الارض التي يموت فيها كل واحد منا هو الله سبحانه وتعالى ولذلك لو كشف هذا العلم لا يعني يعني لا طشت العقول من من التعجب يعني من ذلك مثلا لو قدع لي فلان ده حيموت في الشام ولا يموت في في مشارق الارض هو هو هو يعلم طب كيف يصل الى هذه البلاد هو رب العالمين سبحانه وتعالى والذي يعلم ذلك والذي يقدر اسباب ذلك وما تدي وما وما تدي نفسه ماذا تكسب غدا وما تدي نفسه باي ارض تموت. لماذا اختص الله بهذه الخمسة? ان الله عليم خبير. لا يغيب عن علمي شيء سبحانه وتعالى نعم عالم الغيبي فلا يظهر على غيبي أحدا سبحانه وتعالى إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى ببواطن الأمور ودقائقها وتفاصيلها ومنها هذه الخمس التي اختص الله عز وجل بعلمها آخر هذه يعني السورة ويأتي بأن الله يجل على صوت السجدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين